بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوا ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفخ شذاكا يا مرسل الأطيار تصبح في الربا صدحاتها تسبيحة لعلاكا يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداكا رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوفا أن أنساكا ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك إن كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراكا يا غافر الذنب بالعظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاكا يا ربي جئتك ناجما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكا أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاكا يا ربي عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراقك مالي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك مالي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواكا وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد من جنس ومن جاك؟ وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواكا فَلْيَرْضَعْ عَنِّي النَّاسُ أَوْ فَلْيَسْخَطُوا أَنَا لَمْ أَعُدْ أَسْعَى لِغَيْرِ رِضَاكَ أَدْعُوكَ يَا رَبِّي لِتَغْفِرَ خَطَئِي وَتُعِينَنِي وَتَمُدَّنِي بِهُدَاكَ فَاقْبَلْ دُعَائِي وَاسْتَجِبْ لِرَجَائِي ما خاب يغما من دعا ورجاك يا رب هذا العصر ألحد عندما سخرت يا ربي له دنياك علمته من علمك النووي ما علمته فإذا به عاداك ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاكا واغتر حتى ظن أن الكون في يمنا بني الإنسان لا يمناكا أوما در الإنسان أنك لو أردت لظلت الذرات في مخباكا لو شئت يا ربي هوا صاروخه أو لو أردت لم استطاع حراك يا أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لربك فضل ما أولاك واسجد لمولاك القدير فإنها مستحدثات العلم من مولاك كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراكا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 تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاكا قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواكا بل سائر الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع من الذي يرعاك قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشانك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا وسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل الشهد من حلّك بلسائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك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 وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك واسأل شعاع الشمس يدنوا وهي أبعد كل شيء من الذي أدناك قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاكا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 وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساكا وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاكا وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى من الذي أجراكا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 هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغرك؟